بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرانه لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيل من من خلق الارض والسماوات العلى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 وقالتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعن لي آتيكم منها بقبس لعن لي آتيكم منها بقبس لوجد على هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إن انِيَ أَنَا اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ كَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ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 فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة هلولا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ناية آية نخرى لنريك من آياتنا الكبرى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 اذري واشرك في امري كين سبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بخير قال قدوتي تسلك يا موسى وَلَقَدِمْنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أُحَيْنَا إِلَاءَ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَن يُقْذَفَ فِي هِ َأَن يُقْذَفَ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ بِالْيَمِّ في بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول فتقول هل دلكم على من يكفله فرجعناك إلى أم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 سرايل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد وحي إلينا أن على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعقى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون نولا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وَرَعَ وَالْأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَا تَنَاكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُقَدِّرُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يحشرن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 قالوا ان هذا لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المطله فاجمعوا كيدكم ثم ماتوا صبا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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارول وموسى قال آمنتم له قبل أناذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لن نترك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ مَوْعِدِنَاكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ, وواعدناكم جَارِبَ الطُّورِ لَيْمَنًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى هُوَ مِنْ قَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَتَطَرَّفُوا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا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 اخلفنا موعدك بما كنّا ولكن ما حمّ منّا أوزارًا من زينة القوم أوزارًا من زينة القوم فقذفناها فكذلك أن قصي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 قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَسْعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من تر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قَالَ فَاذْهَب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَامِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحَرِّقَنَّ لَنْ ملنا نسفنه في اليم من سفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقصت عليك من البان ما قد سبق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 دُرُقِي يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُم يَتَخَافَتُونَ إلا إِلَّا بِالذُّمُو إِلَّا عَشْرًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالذُّمُو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدِرُّهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا لَا تَرَى وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 تلَ اللههُ المَلكُ الحَقّ وَلَا تَعجل بِالْقُرآانِ مِنْ قبلَنِ أي يقض إلَكَ وَحييوه وَقُ رَبّ زِدنعِل الم وَلا قدْ هدِنا إِ آدَمَ مِنْ قبلُ فَنَس وَلَ نجدد لَ عزم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَدَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّا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 مِنَ القرون يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آلاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّ النَّعَيْنِ إِلَى مَا مَدَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ لُولا وَلَّوْنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لولا ورسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا أستعلمون من أصحاب الصراق السوي ومن اهتدى